الإسلام سلم يا سلام نور الخوف جودي بالقرآن طاع الأقون قابل الهوس والي وان حقي على ملكون بالعداب لا تي Terima kasih kerana menonton!